بوك تو ثلاثون ثلاثون رستوراندا اكي في المطعم اثنين في المطعم اثنين بير المصي لتفاً أريد واحد عصير تفاح. من فضلك واحد عصير تفاح. بير ليموناتا أريد واحد عصير ليمون. من فضلك واحد عصير ليمون. بير دوماتس أريد واحد عصير طماطم. من فضلك واحد عصير طماطم. Bir kadeh kırmızı şarap isterim. Urido kâs nabitin ahmar. Min fadılak kâs nabit ahmar. Bir kadeh beyaz şarap isterim. Urido kâs nabitin abiyad. Min fadılak kâs nabit abiyad. Bir şişe şampanya isterim. Urido قنينة شامبانيا. من فضلك قنينة شامبانيا. بالك سبارمسن. هل تحب السمك؟ هل تحب السمك؟ صير اتي سبارمسن. هل تحب لحم البقر؟ هل تحب لحم البقر؟ تومز اتي سبارمسن. هل تحب لحم الخنزير؟ هل تحب لحم الخنزير؟ أريد شيئا بدون لحم. من فضلك شيء بدون لحم. بير أريد طبقة خضروات مشكلة من فضلك طبق. خضروات مشكلة أريد شيئا لا يحتاج لوقت طويل من فضلك شيء لا يحتاج لوقت طويل هل تحبه مع الأرز؟ بunu مكارنولي هل تحبه مع المكرونة؟ هل تحبه مع المعكرونة؟ بunu هل تحبه مع البطاطس؟ هل تحبه مع البطاطس؟ بُنون لَزَتِنِی لا يعجبني طعمه. لا يعجبني طعمه. يمكسوك. الطعام بارد. الطعام بارد. سبارش اتمد. لم أطلب هذا. ما طلبت هذا.